السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضى بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية مباحث علم أصول الفقه. وهو المتمثل في كتاب الورقات في شرح في أصول الفقه. وإن شاء الله تبارك تعالى. من اللقاء القادم سأتيكم بنص بنص الورقات والشرح في ورقات كده نصورها وتوزع عليهم ان شاء الله. تبقى خف وطأة من الكتاب. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الأحكام التكلفية بأنواعها الخمس. وقلنا أن المصنف صاحب الورقات ذكر أن الأحكام التكلفية سبع، وقلنا أن هذا على خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وقلنا أن الأحكام التكلفية الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وتكلمنا عن كل واحد بشيء من تفصيله، والذي هممنا ونذكركم به. هو الحالات التي يترك فيها المكلف الحرام الحالات التي يترك فيها المكلف الحرام كم حالة؟ أربع حالات واحدة منهم لا يؤجر على ترك الحرام وواحدة يؤجر واثنتين يأثم أما الذي يؤجر فهو إنسان ما فكر ولا جال على خاطره قط مسألة التعامل برربة أو شرب الخمر أو أي شيء محرم ما تكلم فيه ولا جال في خاطره أبدا فهذا تركه ولكن هل يؤجر على هذا الترك الجواب إيه ها يؤجر ولا لا يؤجر لا يؤجر طيب آخر جال على خاطره ولكنه تركه لله عز وجل يقدر الحالة الثالثة تمنى أن يفعل المحرم تمنى فقط أي بقلبه يأسم ولا لا يأسم يأسم والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما في الوزر سواء حديث أبي كبشة الأماري نعم ما أسمع عاد يسأل أخونا ويقول ليس أليس أناك تعارض بين ما نقوله الآن وهو أن الإنسان تمنى فعل المحرم تمنى إيه ضحظة تمنى إيه فعل مشاهنة بالأولو كما قال النبي الصلمة ورجل لم يؤتيه الله عز وجل مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل إيه ما عمل فهما في الوزر إيه سواء ده وخواتيم صورة البقرة قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا إلى آخر الآيات وثبت في مسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت ليس هناك تعرض لأن خواتيم صورة البقرة تتكلم عن مسألة حديث النفس لأن احنا قلنا قبل ذلك في الخاطر وفي الهاجس وحديث النفس وفي إيه الهم وفي العزم أي حالة يفعلها الإنسان لازم تمر بالمراحل الخمس لازم يبقى الخاطر والهادس وحديث النفس الله عز وجل لا يحاسب العبد عليها وهذا من رحمته عز وجل أما بالنسبة للهم والعزم فيكون فيها إيه؟ الحساب وقلنا إن الهم خلاص ي يأتيه الخاطر من الخير أو الشر ويُرتجح أحد الأمرين على الآخر ولكنه لم يعمل رحمته عز وجل يحاسبه ربنا عز وجل على الحسن ولا يحاسبه عليه السيء أما العزب فدي مرحلة تانية بعد الهم وهو أنه أراد أن يفعل وحال بينه وبين الفعل أمر خارجي اللي هي الحالة الرابعة في ترك المحرم أن يسعى في فعل المحرم ولكنه يعدز وضربت لكم ثالث ريح يسرق لسه بيطلع السلم قتله غلطة راح فيه. خلاص يقدر يأثم لأنه إيه سعى في العمل وعجز وقلنا الدليل على كل هذا رواية البخاري قال فيها ربنا عز وجل فإنما تركها من درائي أو من أجلي فلابد أن يكون الترك خشية لله عز وجل نعم ما احنا قلنا ده كله في مرحلة ايه؟ الخاطر والهادس وحديث النفس وصلنا للهم والعزم يبدأ المؤخر لا بس هو هم في قلبه طالما وصل لمرحلة الهم وهيفعل خلاص نكمل ان شاء الله يقولنا. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية وسبق وقسمت الأحكام الى احكام الوضعية واحكام ايه تكلفية تكلمنا عن حكم التكليف في اللقاء الماضي وقلنا انه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او الطلب او التخير ده تعرفه عند الاصوليين اما عند الفقهاء هو الاثر المترتب على خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين كالوجوب وكالحرمة الى غير ذلك الاحكام الوضعية ده. تعريف الحكم الوضعية قال هو ما جعله الشارع ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء ما جعله الشارع من أمارات من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء كتبتهم ولو مكتبهم طريق ما دع له الشارع خرج منه كل أي إنسان والمعنى بالشارع هنا من الحق سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم ما دع له الشارع من أمارات أمارات يعني علامات يعني هي عبارة عن أشياء معينة جعلها لها الشارع أمارات أي علامات علامات ليه لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء وهيبقى مثلة وهيطضح الأمر يبقى ما يدع له الشارع وخرج منه كل أحد غير الشارع من أمارات أي علامات العلامات دي جعلها الشارع ليه لأربع احتمالات ثبوت أو انتفاء نفوذ او ايه او انغاء يعني مثل ربنا عز وجل دعا الزواج الزواج ثبوت الارث او ثبوت النسب يبقى مسألة الزواج دهية دعا لها الشارع أمارة. أي علامة لثبوت ثبوت إيه بقى؟ الإرث يعني مثلا محمد تزوج بفاطمة زواجا شرعيا صحيح قبل أن يتزوج محمد فاطمة لو أن محمد مات لا ترث منه فاطم شيء والعكس بالعكس لو أن فاطمة ماتت ما يرث منها محمد شيء فلما حدث الزواج يبقى دي ايه جعلها ربما عز وجل امارة اي علامة بعد الزواج مات احد الطرفين يرثه الاخر طيب ما الذي تسبب في الارث اللي هي ايه الزواج امارة اللي هي علامة يبقى ما جعله الشارع من امارات لثبوت او انتفاء يبقى ثبوت الارث ثبوت النسب انتفاء يعني مثلا وده هينا برضه بالتفصيل حالا القتل رجل قتل رجلا وبينهما سبب للإرث فالقتل دهوت الشارع جعله أمارة على انتفاء الإرث ما ينفعش يورس يبقى لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء النفوذ أو الإلغاء والصحة والفساد هذا متعلق بالمعاملات والعبادات يبقى إذا وقع العقد صحيحا بالشرع نقول إن العقد إيه؟ نافذ نافذ يعني إيه؟ يعني ما يترتب على حدوث العقد ينفذ فعندنا مثلا البيع رجل باع إلى رجل آخر شيء البيع صحيح؟ أي صحيح نقول ينفذ ينفذ يعني إيه؟ لوازم البيع يبقى الملكية تنتقل من البائع الى المجتن ادي معنى خلمة ايه نفوذ او ايه او الغاء بيع باطل ما يترتب على البيع من لوازم لا تنفذ يعني ملغاء واضح ايخوانا يبقى الحكم الوضعي تاني هو ما دع الشارع من امرات ها لثبوت او ايه او انتفاء او نفوذ او ايه او الغاء وتنقسم الأحكام الوضعية إلى خمسة أقسام أول حاجة المانع وبعد ذلك الشرط وبعد ذلك السبب بعد ذلك الصحة بعد ذلك الفساد زي الأحكام نهيه ها تكلفة تكلفة خمسة والوضعية برضو خمسة يبقى حكم وضعي خمسة أنواع السبب وبعد ذلك الشرط اللي أول حاجة المانع وبعد ذلك الشرط بعد ذلك السبب وبعد ذلك الصحة وبعد ذلك إيه الفسد طيب أول حاجة المانع لغة هو الحائل الذي يمنع من حصول الشيء. لغة هو الحائل الذي يمنع من حصول الشيء طيب اصطلاحا والاصطلاح ده هو اللي هم منه اصطلاحا قال عنه اهل الاصول هو ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم معنى كلمة هو الذي يلزم من وجوده العدم هنا معنى الذي يلزم من وجوده العدم يعني امر معين الشارع دعله له إن وجدت هذه الأمارة وجودها يؤدي إلى عدم وجود شيء آخر هذه معنى كلمة يلزم من وجوده العدم يعني الشيء ده موجود يبقى الشيء التاني يستحيل أن يوجد طيب إن وجد يقع باطلا ولا تترتب عليه آثار هذه معنى كلمة يلزم من وجوده العدم المثال اللي بنذكره صلاة التطوع بدون سبب في اوقات النهي المحددة صلاة التطوع بدون سبب اللي هي ليست من ذوات الاسباب اراد العبد ان يصليها ولكن في الأوقات الذي نهى عنها الشارع حديث مسلم حديث عبتة بن عامر ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان حينما تشرخ الشمس وعند تنتصف في كبد السماء وحينما تتضيف الشمس للغروب، فأراد مسلمون أن يصلي في هذا الوقت المنهي عنه بنقول هنا فيه مانع ايه المنع ده الوقت المنع ده الشارع جعله امارة او علامة اللي هو الوقت النهي فلما وجد وقت النهي كما قال التعريف يلزم من وجوده العدم يعني ما ينفع في صلاة في هذا الوقت منع الشارع من وجوده يبقى يلزم من وجوده ايه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم يعني احنا لسنا في أوقات النهي طيب طبعا لا في أوقات النهي هل يلزم من عدمه وجود أوقات النهي يبقى لازم توجد صلاة النافلة لا تبتن عدم برضه لا يبقى في مسألة المانع المعول عليه ايه وجود المانع طالما ان المانع وجد يبقى الشيء الذي ينبغي ان يترتب على عدم وجود المانع لا يترتب ها واضحة ولا يضرب مثال تاني زي مثالة الحل بين الرجل والمرأة الحل يعني يفضي بعضهم الى بعض سببها ايه الزواج مضبوط طيب طلق طلق الرجل هل يرجع الأمور كما كانت ولا ما ترجع شيء يبقى إيه اللي إيه اللي, اللي اللي جعل الأمور ترجع إلى التحريم اللي هو موجود إيه وجود الطلق يبقى يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ده النوع الأول من الأحكام الوضعية وهو الماناة النوع الثاني وهو الشرط أن المالع والشرط والسبب الشرط لغة هو العلامة قال الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم ضغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها تعريفه في الاصطلاح ما يلزم. من عدمه العدم يلزم من عدمه ايه العدم يبقى عكس ايه عكس المانع المنع يلزم من وجوده ايه العدم يعني المانع وجد يترتب عليه العدم الشرط يلزم منين ها من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده الوجود ولكن إذا عدم الشرط عدم الأمر المترتب عليه طيب ووجد الشرط لا يلزم أن يوجد الشيء ودين بركه المثال اللي بنقوله على طول اللي هو الوضوء شرط للصلاة الوضوء شرط للصلاة طيب يبقى عدم الوضوء الصلاة فين فعل نفعش ايه نفعش ادي معنا المكلمة يلزم من عدمه العدم يبقى ما فيش وضوء يبقى ما فيش الصلاة طبعا هل عن الحالات العامة اما زو الاعذار او عدم الاستطاع دي مسائل ما بتندريكش تحت القواعد العامة واضح يا اخواننا يبقى الشرط يلزم من عدمه ايه العدم طيب ولا يلزم من وجوده الوجود يبقى الإنسان لكي يصلي لزاما عليه أن يتوضع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من رؤية أبي هريرة لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا هو أحدث حتى يتوضع يبقى لازم أتوضع عشان إيه أصل إن عدم الوضوء يبقى حتما تنعدم إيه الصلاة طيب هب أنني توضعت يلزم من الوضوء الاصلي لا واحنا بنتكلم معنى كلمة يلزم اي على سبيل الحتم والالذان اما بقى تقول لك اعطيه الوضوء دي ما نجدع به نتكلم عن اللوازم يعني الا ما يفعلها العبد يؤخذ واضح يا اخوة النبيت يبقى الشرطي تاني ما يلزم من وجوده ايه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ايه الوجود نريد أن نفرق بين الشرط وبين الركن بين الشرط وبين الركن تعرف الشرط ثاني يزم منين ها من عدمه ايه العدم وكذلك الركن الركن بزبط اذا عدم الركن عدم العمل معنى كلمة عدم العمل يعني ايه بطل العمل بطل ايه العمل طيب طب ما نحن خليهم بقى واحد يبقى الشرط هو الركن قالك لا فرق كبير وذا هيجلنا في القواعد بعد كده قالوا ان الشرط خارج عن ماهية العمل وعن اصله اما الرقم داخل في العمل في العمل نفسه يبقى بنقول ان الوضوء بر الصلاة خارس اما الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والقيام بعد الركوع كل هذا ايه تعتبر ايه اركاب داخلها فين ها في قلب العمل نفسه داخلها في قلب العمل نفسه يبقى الشرط خارج عن ما العمل او عن مسمى العمل والركل داخل فين داخل في نفسه إيه؟ في نفس العمل واضح يخبرنا الشرط كده طيب العمر الثالث وهو السبب السبب تعريفه ما دع له الشارع لا ده, ده اصطلاحا على طول أصبح متعرفين في الاصطلاح يبقى سببه السبب إيه؟ طب ايه كلمتين قبلها كده هو أمر ظاهر منضبط أمر ظاهر منضبط دع له الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه هو ايه مسببه التعريف ده هو تقريبا كده هو نفس تعريف العلة تقريبا ولكن في فرق بين السبب والعلة الكلام ده خارج المبحث بتاعنا خرصه ولكن المعلوم عرفه ايه الفرق بين السبب والعلا ركزوا في الجزية دي قوي قال السبب علامة على حكم شرعي امر ظاهر منضبط جعله الشرع علامة على حكم شرعي هو مسببه تبو العلا امر ظاهر منضبط بني عليه الحكم الشرعي عامل ان موضوع ايه بني عليه إيه؟ الحكم الشرعي طيب بني عليه يعني هو سبب في الحكم الشرعي ما هي بنفس السبب قال لك في فرق دقيق جدا بين الاثنين ايه هو قالوا لو أن الشيء الذي بني عليه الحكم الشرعي أدركنا مناسبته للحكم الشرعي هنسميه ايه لم ندرك مناسبته هنسميه سبب ثاني طب اضغب لك مثال لما احنا نقول مثلا علت الوصاية على القاصر ليه خلينا واحد يكون وصي على واحد صغير عشان ي... يعني يصن ماله ويقومه كويس يبقى بنقول ان الصغر علة للوصاية مضبوط كده الصغر ايه ها علة وصاية. وممكن نقول الصغر سبب للوصاية تمشي بس احنا ادركنا ايه المناسبة بين الوصاية وبين الصغر ولا ما ادركناهاش ها ادركناه ولا لا ادركناه اه عشان ده عيد صغير مش عارف مصلحة نفسه فلازم نجيب له احد كبير يقوم يبقى بنقول الصغر علة للوصاية او الصغر سبب للوصاية ادركنا مناسبتها للحكم فهنسمها إيه خلاص؟ ونسمها سبب في نفس الوقت طيب تعالى كده قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فجعل ربنا عز وجل دلوك الشمس سبب للصلاة صح؟ طول الليل الصلاة هل إحنا أدركنا المنازمة بين الدلوك وبين وجوب الصلاة عرفنا لديك مناسبتها ما فيش يبقى سمها ايه ها سبب سمها ايه سبب يبقى نقول ايه كل علة سبب وليس كل سبب علة ها كل علة ايه سبب يبقى العلة احنا عبركنا ايه مناسبتها للحكم الشرعي ولكن في اشياء تانية هي الحكم الشرعي بني عليه بس مش عارفين ايه المناسبة بينه وبين الحكم لا ندري ما هي العلة اننا اذا رأينا ليلة الهلال في اول يوم في اخذ ليلة من شعبان بنصوم دخول رمضان وشمعنا رمضان يعني ما اي شهر تاني يبقى هنا ما ادركناش المناسبة يبقى نسمىها اي سبب ولا الا سبب لما ندرك المناسبة نسمىها ايه عل واضح يا اخواننا دي يبا بنعرف السبب تاني عند علماء الاصول قال هو امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه التعريف الثاني السهل بقى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يلزم ايه ها من وجوده الوجود ومن عدمه ايه العدم كم حاجة دوت خدناهم ثلاثة الثلاثة دول بقى المطلوب منك كالقاتي عشان تحفظهم وما يطاروش من دماغ خارص ورقة عريضة وتكتب المانع بعد كده ايه ها الشرط بعد كده ايه السبب وتكتبهم تحت بعضهم جنب بعضهم وتبصرهم يبقى المنع تاني يلزم من وجوده ايه العدم الشرط يلزم من ايه من عدمه العدم السبب من عدمه ايه العدم ويلزم من وجوده ايه الوجود التلان تحطهم جنب بعضهم وتنظر فيهم بدقة حتى يرصحوا في ذهنك تعالنا نرجع للسبب تاني كده ينقسم السبب لا على السبب تاني كده نقرامها بعضنا ها أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم هو هو دي عيد على ايه على السبب مظبوط هو مسببه واضح ايخوان نبيض طيب الأسباب التي جعلها الشارع علامة على الأحكام الشرعية قسمها العلماء باعتبارات معينة الاعتبار الاول باعتبار الحكم المترتب عليه حكم تكليفي تكليفي اللي هو ايه تكليف العباد به زي بالظبط كده مسألة البلوغ الشارع جعلها علامة على جراين ايه جراين القلم البلوغ وكذلك كتبتو ولا ماتبتوش البلوغ دي سبب ولا ما السبب سبب جعله الشارع علامة على جران ايه القلب يبقى اصبح العبد ايه مكلف وكذلك دلوك الشمس وكذلك مثلا غروب الشمس وكذلك دخول, شو... دخول رمضان إلى غير ذلك يبقى دي اسباب جعلها الشارع علامة على حكم ايه تكليفي، على حكم تكلفي وايضا من جملة الاسباب جعلها الشارع لحل شيء او ازالة شيء او نفوذ شيء او الغاء شيء تاني يبقى السبب هيبقى على ما حل شيء او انتفاء شيء او اثبات شيء او ازاله شيء وده واضح في البيع والشراء وفي النكاح اها في في النكاح لما نقول الزواج جعله ربنا عز وجل علامة على ها على حل حل ايه ما كان محرما من النظر ومن التمتع ومن المصفح الى غير ذلك يبقى لو أن النكاح اللي هو الزواج تم ما استطعنا أن نحل هذه الأشياء يبقى النكاح سبب على جعلها الشارع على ثبوت الحل أو إزالة الحرمة ما هو لثبت شيء سيزال شيء آخر كذلك في البيع والشراء تم البيع بين فلان وفلان لوازم البيع إزالة شيء وثبوت شيء أي إزالة الملكية من البائع وثبوتها المين للمشتري. طيب الطلاق برضه هيب إزالة شيء وثبوت إيه شيء آخر. إزالة الحل وثبوت إيه الحر. ده بالنسبة للسبب وينقسم السبب أيضا باعتبار قدرة العبد عليه وعدم قدرته عليه. قدرة العبد عليه وعدم قدرته عليه. سبب في مقدور العبد ويقوم به العبد وسبب في غير مقدور العبد مم. تاني السبب بينقسم باعتبارات مه... الاعتبار اللي نكلم عنه دلوقتي هل السبب ده في قدرة العبد ولا مش في قدرة العبد قال لك فيه نوعين منها الأسباب سبب في مقدور العبد يعني يقدر العبد يعمله وفي نفس الوقت الشارع هو الذي جعله علامة على حكم شرعي بس العبد يقدر يعمله وفي سبب اخر برضو جعله الشارع علامة على حكم شرعي ولكن ليس في مقدور العبد واضحة شانا يبقى انثلة ولا مش واضحة يبقى سبب انت تقدر تعمله وانا قدر اعمله وسبب اخر ليس في مقدوري ولا في مقدورك طيب وفي كلا السببين يتلطب الحكم الشرعي فمثلا الحق تبارك وتعالى جعل القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص واحد قتل واحد ومتعمد خلاص هنجبر أبتك طيب هو لما قتل والقتل ده جعله ربعض ده سبب القتل اللي فعله ده في مغدوره ولا وش مغدوره في مغدوره يبقى في مقدور العبد يبقى فيه أسباب في مقدور العبد أن يفعله وفي أسباب ليس في مقدور العبد أن يفعله زي البلوغ في مقدورك الحيض واحدة تتحدى مزجه سارش ومع ذلك الشرع جعلها إيه سبب خدوا خذوا بقى علشان تعرف ترد على المفترحة من ناحية الأصول تاني تعريف السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو إيه؟ مسببه وقلنا السبب يمكن يكون الحكم الشرعي إيه؟ أمر تكليف يعني عبادة باتفاق أهل الأرض مش أهل العلم أهل الأرض أن كل عبادة جعل الشارع لها سببا هذا الذي جعله الشارع سبب من اختصاص المشرع وليس لأحد الرعية مين يبقى الشارع سبحانه وتعالى هو الذي يدعل هذا سبب لهذه العبادة وذاك لتلك العبادة وممكن يلغي الأسباب يبقى أنا لا يحل لي شرعا أن أحدث عبادة وأبنيها على سبب لم يأذن لي فيه المشرع يبقى من أجل كده تتريقن على طول اللي بيحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم انت بنتلي احتفاء على ايه سبب ايه هو السبب مولد النبي صلى الله عليه وسلم جبتها منين وهكذا بقى في كل الاحتفالات البدعية يبقى الأسباب اللي جعلها رب البري علامة على أحكام شرعية ده خاص بالتشريع كما قال المولى عز وجل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كل من أحدث عبادة بسبب لم يأذن له فيه الشارع فقد ضد الله في حكم يعني بدون حتى أي أدلة شرعية انت بنيت العبادة على سبب من الذي اذن لك ان تبني هذه العبادة على ذلك السبب جبتم منين وإلا بقى اصبح يبقى الامر مفتوح كل انسان يحدث سبب سواء في مغدورة او في غير مغدورة ويعمل عليه عباد زي احتفلت بعيد النيروز وكل يوم التانية طلع بقى انشرع يبقى كده انفرط العقد ولم يعد هناك اصل للتشريع واضح يا اخواننا الجزية دي طيب يبقى السبب أمر ظاهر من جعله الشارع عالمتنا على الحكم إن هو مسبب يبقى فيه أسباب في مغدور العد وفي أسباب في غير مغدور العبد خليكم معايا في اللي جاي إذا ولد السبب ركز بقى وجد إيه السبب وتحققت الشروط وانتفت الموانع ثبت الحكم الشرعي الذي علق على السبب وإن لم يرده من فعله تاني يبقى عندنا ايه السبب موجود والشروط ايه مودود والموانع ايه منتفي يبقى حصل السبب وحصلت الشروط والموانع منتفي الحكم الشرعي يحدث وحتى لو لم يرد من أتى بالسبب أضرب لك مثال رجل تزوج اجدوا ازداد سبب جعله الشارع على حكم شرعي هو ايه مسببه اللي هو الحل اللي كان إيه؟ محرم قبل كده وايضا من من من اللوازم المترتبة على الزواج كونه سبب اصبح الرجل ممكن يطلق صح ولا صح هل ينفع انا اطلق مراتك ينفعش ولا انت تنفع تطلق مراتك وبالمناسبة فيه كده لغز بيقولوا ايه رجل طلق خمسة نسوة في وقت واحد كيف تم ذلك هي طرفة يعني كده. انا اقول لك يا سيدة اللي حصل كده رجل تزوج بأربعة نسوة كان في الشغل متعلق رجع البيت لهم مسكن في بعض الأربعة واخد بلد فدخل ايه اللي حصل متكلميش وقال لي الصغري أنت منذ أن أتيت والشر كله من ورائك اذهبي فأنت طالق فتكلمت واحدة من الثلاثة قالت له اتق الله والله ما فعلت شيء قال الحقي بها فأنت طالق أمد التالت قال ظلمتهن الكبرى هي التي سبب قال وتردين علي فأنت طالق فقالت طرى ذا لم يبقى إلا أنا ولا أستطيع أن أعاش قال الحقي بهن فأنت طالق فنظرت امرأة الجار من علم وقالت أيها الرجل تطلقهن في وقت واحد وتكسر بخاطرهن فقال وانت طالق ان اذنني يا زود فنظر زودها وقال اذنت لك قيس طال الله حوال خسرها ما يقولنا طيب يبقى بنقول هنا الزواج موجود والرجل قال لها انت طالق مرة اولى يبقى هنا السبب موجود كويس والشرط موجود والموانع مش موجودة يعني رجل له مجنون ولا مقرأ بيثبت له الحكم المترتب على السبب وإن لم يقبل وإن رفض اللي هو إيه له حق الرجعة شاء أم أبا مش واضح ولا واضحة تاني ده الأمر الجزئية دي في منتهى الأهمية لأن العلماء يقولوا إيه إن الحكم الشرعي المترتب على سبب لا يتخلف عن سببه قط أبدا حتى ولو لم يرد الرجل أو المكلف فنقول كده رجل طلق مرأته طلق أولى بائنة طلق رجعية لما مجرد أن يقول لها أنت طالق ثبت له حق إيه؟ الرجعة فلو أنه قال سأطلق وليس لي حق الرجعة نقوله كلامك مرفوض لان الحكم الشرعي يلحق بسببه لازم ولا بد يبقى ما ينفعش يقول لا انا هطلق ومنش حق الرجع زي بالظبط واحد صفر في نهار رمضان نقول له الشرع او المشرع اذن لك في الفطر يقول لك لا ما مش افطر في فتق بقى ان انت مش تفطر لانك تركت الرخصة وعندك عزيمة وقوة وتجد القوة على الصوم في الصفر الله يعينك وهناك فرق بين ان تسقط هذا الحكم ما ينفعش واضح او مش واضح يبقى عندنا السبب والمسبب بتاعه اي الحكم المرهون على إيه؟ على سبب واضح يا اخواني جزيزة الحكم المعلق على سبب يرتبط بسببه وان لم يرد المكلف رغبطل ما الهاش دعوا ولا تلزمنا بحكم طيب قال العلماء وقد تحدث الاسباب وتتحقق الشروط ولا ينطبق الحكم المعلق على السبب يبقى عندنا الشرط موجود اللي هي بداية العمل والسبب موجود والراجل موجود اللي هيعمل طيب الحكم ما ينطبقش ليه قال لك لوجود المانع لوجود ايه ها المانع فمثلا يجيلك سؤال كده استوفت الشروط وتحققت الاسباب ومع ذلك لا ينطبق الحكم الشرعي ما السبب أو علل الجواب وجود المانع وجود ايه المانع السؤال ثاني تتحقق الاسباب وتتجمع الشروط ولا ينطبق الحكم علل الجواب وجود ايه المانع نريد مثالا رجل تزوج من امرأة يبقى الزواج دهوت سبب سبب ليه لثبوت الحل وانتفاء الحرمة صح سبب لثبوت الارث سبب لمشروعية الطلاق سبب لمشروعية الظهار سبب لمشروعية الالاء احكام كنا مترطبة على السبب ده طيب بعد ذلك مات احد الزوجين ده شرط من شروط الارث موت المورث ولو حكما يبقى في موت حكما وموت ايه حقيقي حكما مش لقينه خالص لفنا عليه تحت الارض من لقاهوش فرفعنا دعوة في القضاء حكم القاضي بفقدانه قلص ده يعتبرهم موت ايه حكما وتترتب عليه كل الاحكام يبقى مات أحد الزوجين نقول الموت شرط من شروط صحة ايه الارث حياة المورث ولو للحظة واحدة بعد موت الم... حياة الوارث ولو للحظة واحدة بعد موت المورث يعني محمد متجوز فاطمة فاطمة ماتت تحقق موتها محمد عاش بعدها خمس سوان شوف يبقى يبنقول ايه حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة يبقى هنا اصبح دي اسمها ايه شروط من شروط ايه الارث طب سبب الارث ايه النكاح صدق لي يا اخوانا ايه النكاح طب يا عم يلا ادوا له حقه فاطمه ما لهاش عيال يبقى له ايه النصف ولكن نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد الاخ ده مش هندي ليه هو اللي قتلها كويس يبقى نقول هنا ايه القتل ها اللي هو ايه مانع لايه لحدوث ايه الحكم اللي هو ايه الميراث يبقى الشروط اتجمعت خدوا بره الشروط ايه اتجمعت ها والاسباب ايه تحققت ده اظن طبق الحكم مش هنطبق ليه في منع عندنا تعرف المنع تاني يلزم من وجوده ايه العدم يعني ينعدم الحكم الشرعي الذي يترتب على وجود السبب وتجميع الشروط نظرا لوجود ايه المنع طيب قتل سعيد سعدا عمد عدوان تربص به وقطع عنقه يبقى هنا نقول قتل العمد العدوان سبب لإيه للقصاص سبب لإيه للقصاص طيب سعد هوت استوفت عليه شروط التكليف عاقل بالغ بالغ غير مكره دي يا شروط اللي يبقى عندنا السبب موجود والشروط ايه موجود ومش كده وبس والحدود تقام والناس في سعادة بالغ طب يلا عمهته وعشمه جاهز قال لك لا ليه اصل سعيد ابو سعد سعيد ابو مين ابو سعد ابو فاصبحنا هنا مانعا ايه هو المانع الأبوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد لا يقاد للولد من أبيه واضح يا أخواننا الاحكام ديت ولا مش مفهوم يبقى عندنا علشان بقى الحكم ينطبق كله على بعضه لازم عندنا ثلاث حاجات انتفاء الموانع ها واستفاء الشروط وتحقيق الأسباب، وتفاء الموانع الأول، المانع مش موجود، عشان نطبق الحكم الشرعي. بعد ذلك الشروط ستكون موجودة، بعد ذلك السبب يكون موجود، ودايما دي تسمحك كتير جدا عندما مثلا نريد أن نقيم الحد أو نتكلم لك استفاء الشروط وتفاء الموانع، كنا دي استفاء الشروط وتفاء إيه المانع، يبقى لابد أن المانع ينتفي لكي أطبق الحكم الشرعي على الرجل. ها واضحه يا اخوانا جزوره ولا مش يبقى ده اسمه المانع وبعد ذلك ايه الشرط وبعد ذلك ايه السبب لكي ينطبق الحكم الشرعي لازم يكون الثلاثه مستوفية اختل واحد من الثلاثة سيختل سيختل الحكم الشرعي واضحه يا اخوانا جزوره مش واضحة ها حد عنده سؤال اتفضل فين اطلق ضغوط ازاي ان يطلق نفسها طبعا كان ده مبدأ مرفوض لان الله عز وجل دعا الطلاق بيد الزوج بيد الزوج يعني يعني عشان تحدث مسألة انفكاك الزوجية لازم الزوج اللي يتكلم ويقول اطلقتوك إيه متى تكون صلاحية للمرأة المشرع أعطاها صلاحية أن تطلب الخلع تطلب الخلع يعني إيه تقول خلعتك أبدا تب لو قالت خلعتك والزوج ما ردش هل العقدة الزوجية تنفك لا تنفك لابد أن يقول لها إيه يقول لها أنت إيه أنت طالق يبقى حتى لو هي طلبت انفصال المعيشة وطلبت الخلع لابد أن الزوج يطلق لازم الزوج يطلق ففي كل الحالات سواء الطلاق منه هو ابتداء هو الذي يطلق سواء هي التي طلبت أن تختلع لازم هو برضو الذي يطلق الحالة الذي يسلب منه هذا الحق إذا كما قال ربنا عز وجل في التنزيل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه خلاص احتكموا الى القاضي والقاضي رأى بما عنده من حدد ومن براهين ومن شواهد ان الرجل دا لازم يطلق قال له مش يطلق يصعبت الرئيس قال له لا زوجتك طالق منك خلاص هذا الطلاق يسري ولا حرج فيه ايضا طلاق المولي ان لم يفي المولي للذين يقولون من نسائهم تربصوا ايه اربعة اشهر فانفاءهم فإن الله غفور مين عظم الطلاق فإن الله سميع عليم الأربع تشر عدوا ورسو ألف سيف لا نراجع ولا نطلق الأهلاء مش على كيف في هذه الحالة يجبر ويقرن على الطلاق يجبر ويقرن على الطلاق يعني هنطلق ولا نقصد دماغك لا مش مطلق خلاص ولا نقصد دماغ ولا حاجة حكم المحكمة تلقت منه يبقى في كل الحالات هل يجوز للزوجة تقول لزوجها طلقتك يا حاج محمد ما ينفعش بأي حال من الأحوال ما ينفعش <تصفيق> واضح يخبرنا الأمور التاتة والعيدة تاني الحكم الوضعي هو ما دع له الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء وكما نوع هو الحكم الوضعي خمس اللي هي إيه؟ المانع والشرط والسبب والصحة والفساد نكتفي بهذا الخضر حتى لا ينسي نعم ها <تصفيق> هل يجوز ما أن تشترط العصمة إزاي أن تشترط العصمة أنا شرط راطل لا يعمل به مطلقا يا إخوان. يعني مثلا والحزيز ده في مسلم في واحدة اسمها بريرة كانت جارية فكاتبت أسيادها على تسع أواقم من الفض فذهبت بريرة إلى عائشة تستعين بالله ثم بها على مكاتبته قلتنا بس إيه شوفي لي إرشين عشان أ... اتخلص من الرق اللي أنا فيه ده فقالت لها عشرة رضي الله عنها إن شئتي أعدهم لك عدا عد لك تسعة واقع ضد هرم على أن يكون ولاؤك لي والولاء يا أخوانا نوع من أنواع أو سبب من أسباب الإرث فبليل راحت قالت لهم أنا أجاب لكم التسعة واقع بس الولاء بتاعي كل عشرة رضي الله عنه قالوا لها لا هو ولا اكلنا دي عايشة تدفع اي حد يدفع ولا اكلنا فبلغ الامر للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وحمد الله واثنى بمهو اهله وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ها ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط كتاب الله احق وشرط الله اولى انما الولاء لمن اعتق لا نو لا. لا تاخد العصمة ماشي ما مش مشكلة خالص يعني لو هو ادانها العصمة طبعا شرط باطل ولكن هل يعتبر النكاح باطل لا النكاح مش باطل طبعا لأن شروط النكاح غديت زي مثلا ايه واحد اشترطت على واحد انا هتجوزك وكل حاجة بس شرطي ما, ما تتجوزت علي شرط باطل لأن هذا شرط يضاد احكام الشريعة ما ينفعش ولكن النكاح صحيح لان عندنا شروط متعلقة بذات العقد والشروط مكملة للعقد اللي بيهمنا الشروط اللي هي متعلقة بذات العقد اللي هو الولي والرجل اللي هي والشهود والشهود الكاركيب اللي هو صدق انتفى واحد من دولة النكاح باطل اما الشروط التانية ده ما لا تؤثر ولا تؤكر صفوة صحة العقد هذا نعم إيه فرق بين تمام الصلاة يعني مثلا هل لو أن الصف معود الصلاة باطلة؟ الجواب لا. ولكن مع ثبوت الإثم واضح؟ في إخواننا معانا أربع كتب تقريباً بعض أهل الخير الله يجزاهم الخير يعني صلاقة جارية لو اكتاب الحكم غير ما انزل لا ولا تجد لهم بالتي أحسن ودوب الأغذى الحديث الأحد في العقيدة وال ها؟ والحي ده وانصار المذهب السلفي الشرط اللي اشترقته على نفسي وبجيب وفد به فين بقى الاجابة عن الأسئلة فيش حاجات كلهم حاجات كم واحدة محمد عمد تنعدهم لا يجاوزوا اليد الواحدة فعلى كل أنا انا وفيت بما وعدت على نفسي ونسأل الله ان يغينكم على الوفاء اللي مخدش الاربع نسخ ما شاء الله من من الاخ محمد جمال وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وبرك على نبيل محمد وعلى آله وصحبه وسلم